غريب الليالي خذت مني غالي تبعد وعالي رثت منها حالي أنا ما نسيتك ولو بدي جيتك وطيفك ترى ما يفرق خيالي غريب الليالي خذت مني غالي تبعد وعالي رثت منها حالي رثت منها حالي من وطيفك ترى ما يفرق خيالي زمانك توانا بطيب وغشانا ويوم افترقنا سرح فيك بالي عسى الله يجيبك وترجع بطيبك ترطي طبعك من أول وتالي وعسى الله يجيبك وترجع بطيبك ترطي طبعك من أول وتالي قارب اللياني خادت مني غالي تبعد وعيني وثت منها حالي أنا ما نسيتك ولو بدي وطيفك ترى ما يفارق حياتي ولو ما التقينا فحقك علينا لك دعاي الهي بعت من ليالي ولو ما التقينا فحقك علينا لك دعاي الهي بعت من ليالي